وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين, كفروا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريتهم فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه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 وشهد شاهد وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فأمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفوا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إلين وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا أفكون قديم ومن قبلي كتاب سائل من رحمة وهذا كتاب مصدق لسان عربي لينذر الذين ظلموا لينذر الذين ظلموا وبشرا للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم ما فَلَا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ونصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه طرها ووضعته طرها وحمله وَفِصَالُهُ ثلاثون شهراً حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلي والدي وأن أعمل صالحة وأن اعمل صالحا تتقبله واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك وانني من المسلمين ملائكه الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه وعد الصديق الذي كانوا يعدون والذي قال لوالديه أُفِلَّكما لكما لي أن أخرج ما خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا فيقول ما هذا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 فاليوم تجذون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون وذكر أخ عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت نذر من بين يديه ومن خلفه وقد خلت نذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا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 كذلك نجزي القوم المجرمين ولقنا مكنهم فيما إمكناكم فيه وجعلنا لهم وجعلنا لهم سمعوا وأبصاروا وأفئدة فما أخذ عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدهم من شيء إذ كانوا إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصدّفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آله بل ضلوا عنهم وذلك افقهم وما كانوا يفترعون وإذ صرفنا إليك نفرًا من الجن يستمعون القرآن فلما حضره قالوا أنصتوا فَلَمَّا فلما حضره قالوا أوصت فلما قضي ولقوا إلى قومهم مذرين قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيب دعيا الله وآمن به يغفر لكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ظلال مبين أو يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيب خلقه نب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 فاصبر كما صبر أول العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبزوا إلا ساعة من نهار فلا فهل يهلك إلا القوم الفاسقون